وَقَطَعْنَا هَٰمَانَ مُثْنَىٰ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَىٰ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَبَجَسَّتْ مِنْ حُسْنِهَا عَشْرَةَ عَينًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَضَلَّ الَّذِينَ عَلَيْهِمُ الرَّمَادُ وَأَنزَلْنَا لِيَكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُولُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 نَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَطَالَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيقِ إِلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا فَأَرْسَلْنَا love you.